ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عرضيا غير ذي عوج لعلهم يتقون طرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟